ملا و فوقه و فينا سحاب في قون و و ودعوا الصلوات وخنا ديننا يا دون منتوني لا تهيبون له خواه هو <تصفيق> خط Let's